حمد لله رب العالمين، الله الرحيم، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك Oh mm -hmm. وَلَمَّا نَاهُ الْفِكْرَا يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدْ حَيَاتِي ارجعي إلى ربك راضياً رضياً فدخلي في عبادي فدخلي في عباد